بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك في أصحاب في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل تعامهم بإجارة من تجليم فجع. Merci.